ودقل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ رَبُّ صَاعِهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَتَغْتَفُلُ الَّذِي خَلَقَكَ اصنع فانٍ تبلل خلقك من تراب ثم من نطفه ثم صروا لَا شَرِيكَ لَهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً وَلَئِن لَأْتِ ثَرَفَجَن சம